<تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أعوذ بالله والشيطان الرجيم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم فأصلا <تصفيق> على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل الشمس وقبل غروبها ومن آن بحى أبراك النهار لعلك تروى ولا تمتن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم أزواجا منهم الحياة الدنيا في. وَرِزْقُ رَدِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى وَأَمِرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا لا anaz lukuriz qol nah nunurzuquk wal aqimatu taqwa nah nunurzuquk اتاق ذا صدق الله العظيم